بما نالوه من النصر عليهم ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين تابوا، كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح والله عليم بصدق التائب منهم حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه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 حتى يعلم الله علماً ظاهرا للعباد المجاهدين منكم باخلاص لله الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يوادونهم والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه منهم شيء وسيجازيكم على أعمالكم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطع وهم مقرون على أنفسهم بالكفر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 وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمه الله العليا وكريمة الذين كفروا السفلى اجعلتموهم سواء في الفضل عند الله لا يستون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كثقاية الحاج الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفسه أعظم رتبة عند الله من غيرهم وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة من فوائد الآيات اولا في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيرهم ثانيا شرع الله الجهاد ليحصل به المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين يتحيزون لدين الله تعالى ولا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالاعمال الصالحة التي أمها الصلاة وزدتا وبخشية الله التي هي أصل كل شيء طب هنا وصفوا الصلاة أم الأعمال باحتفال أصل الفضائل أم الشيء أصله الذي يرجع إليه الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين والإنسان حينما يقرأ ورده ويتدبر الآيات ويتفقه بالمعاني يحرص الإنسان على تطبيق دين الله سبحانه وتعالى ويحرص الإنسان أن لا يفرط بشيء من أمر هذا الدين حتى يكون من عباد الله تعالى الصالحين وينبغي على الإنسان أن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى وأن يدقق في الأمور كلها وأن يحرص في طلب العلم لاجل تحقيق الإحسان لله تعالى وبحبة الله ولذلك القلوب جبلت على حب من أحسن إليها فالإنسان ينظر في النعم ويتفكر فيها فإن إحسان الله إلى عباده متباثر وإن عليهم باطل وظاهر وربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولا تنتظر انما تتامل تجد ان انعام الله تعالى للجميع للمطيع والعاصي والمؤمن والكافر وللال حتى من احسن اليك من الذي سخر المحسن اليك حتى احسن اليك الله سبحانه وتعالى فاحسان الغير اليك هو من تدبير الله تعالى طيب على رساله ان يحقق المحبه وإن يحقق العمل بالطاعه والمحبة اذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح ويكون هذا بالجد في طاعة الله والنشاط في أداء حق الله تعالى والحرص على مرضاة الله والتلدد بمناجاة الله تعالى والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستحاش من غيره والفرار من الناس وال ان يجد الإنسان لذته بذكر الله تعالى وبالخلوة به والتوكل عليه هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته